والتين و ا ل ز ي ت و وطور ن س ي ي ن ن و ه ذ ا ا ل ب ل ل د ا أ م ي ن لقد ل ق خ ن ا ا ل إ ن س ا ن ف ي أحسن ت ق و ي م ثم ر د د ن ا ه أ س ف ل س ا ف ل ي ن إلا الذين آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ف ل ه م أجر غ ي ر م م ن و ن ف م ا يكذبك بعض ب ا ل د ي ن أ ل ي س ا ل ل ه بأحكم ا ل ح ا ك م ي ن